Pazartesi günü duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezî iftekhara bi'aluvvihi ve alâbi fakhrih ve a'bara bi'kuvvetihi ve alima's-sirra vel alâniye Rabbana leke elhamdu velbaqa'u vel'azamatu vel, vel kibriyâ entebedi'u semâvâti vel ardı zülbadışı şedîdi vel kuvveti'l-metîni Rabbul Arbâbi ve Mâlikul Rikâb والله الخالق البارئ المصدِّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم قبض عني الخونة ومكر الماكرين وجور الجائرين فإني أصبحت متحرزا بك لا أملك ما أرجو ولا استطيع دفع ما أجد يا فارج الهموم يا كاشف الغموم ويا مجيب دعوة المظلوم لا تعذبني بكثرة ذنوبي فاغفر لي وارحمني إن تعذبني فبذنبي وإن تغفر لي فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتا نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير